ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّا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 الثامن والستون عدا من دروسنا التي عنوانها أصدق الحديث ويدروس في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكان حديثنا قد وقف بنا عند الآية الثالثة والستين من سورة البقرة حيث يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين آية ثاني هما موضع دراستنا هذا اليوم أو هذه الليلة المباركة إخوة الإسلام آية ثاني هما الثالثة والستون والرابعة والستون من سورة البقرة ونرى أن سياقة الآيات تعود إلى بني إسرائيل بعد أن انقطع السياق بالآية السابقة طابعين عاد بالسياق إلى بني إسرائيل مرة أخرى ليقول وإذ أخذنا ميثاقكم وهنا ملاحظة انظروا هذه الضمائر التي في الآية أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم خذوا ما أتيناكم واذكروا ما فيه لعل لكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين هذه ضمائر للخطاب الضمائر التي في هاتين الآيتين الخطاب أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم أنتم أيها المخاطبون فلولا فضل الله عليكم أنتم أيها المخاطبون ورحمته لكنتم أنتم أيها المخاطبون من الخاسرين فرفع الطور فوق رؤوس هؤلاء ولاخذ الله منهم الميثاق أي من المخاطبين من بني إسرائيل في المدينة النبوية أم أن الآية أم أن الآية تتحدث عن أسلافهم وأجدادهم أولئك الذين أخذ الله عليهم الميثاق ورفع الله فوقكم الطور فما بال الضمائر سأتي في هذه الآية للخطاب وهذا أول سؤال معنا في درس اليوم لماذا الخطاب مع أن الطور ما رفع فوق هؤلاء ومع أن الميثاق ما أخذ من هؤلاء فاستعمال القرآن للضمير أو للضمائر الخطاب فيه معنى مهم الأول الأول استعمال القرآن لضمائر الخطاب ها هنا في الآية مع أن وقائع هذا الحدث وهذه القصة كان في أسلافهم وإجدادهم فالذين رفع عليه رفع فوقهم الطور ليس أولئك المخاطبون بالمدينة والذين أخذ عليهم الميثاق. ليس أولئك المقاطبون بالمدينة والذين تولوا وعرضوا ليس أولئك المخاطبون في المدينة فلماذا يجعل الضمائر ضمائر خطاب وعند في ذلك إخوة الإسلام خمسة أسباب أما الأول القرآن يستعمل ضمير الخطاب تعبيرا عن الغائب لاستحضار صورة هذا الغائب في الده كأنه يريد أن يستحضر هذا الحدث وأن يأتي بهذا الحدث من الماضي البعيد إلى الحاضر القريب فلذا استعمل ضمائر الخطاب ليستحضر لنا صورة بني إسرائيل الأولين الذين رفع فوقهم الجبل وأخذ عليهم الميثاق وتولوا وأعرضوا لأن هذه معجزة لا يمكن الإيمان بها معجزة ولا يمكن فهمها معجزة إلا عند استحضار ماذا؟ صورتها في الذهن فلذلك جاءت الضمائر ضمائر الخطاب لاستحضار الصورة بني إسرائيل الأولين الأجداد الأتلاب في الذهن من أجل أن تقع منهم الموعظة موقعا ومن أجل أن يستحضر المعجزة استحضارا لأنه لا سبيل لفهم هذه الموعظة ولا سبيل لاستحضار هذه المعجزة إلا أن تراها بماذا بعينك، فلذا استعمل ضمائر الخطاب ليستحضر ذلك في الإجهان وسبب آخر وإما أن الآية كأنها تقول احذروا أن تكونوا أيها المخاطبين كأسلافكم وكأجدادكم الذين أخذ الله عليهم العهود والمواثيق وبمجرد أن رفع الجبل من فوق رؤوسهم تولوا وأعرضوا إعراضا فتداركهم الله تعالى برحمته وبفضله وهذه الثانية كأنه أرادها موعظة للمخاطبين بأنه أحضر لهم صورة الأسلاف والأولين كما تريد أن تعظ إنسانا فتستحضر. فتستحضر آخر بين يديه لكي ماذا تكون موعظته من غيره والسعيد من وعظ بغيره وسالسا أنه قال وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد. تولى الأجداد فأصابهم الله بماذا؟ بفضله وبرحمته فصار أولئك المدنيون مخاطبون لما أصابهم مماذا من فضل الله وماذا؟ ورحمته لأن الله تعالى لو انتقم من الأولين بإعراضهم وبتولي الأولين وبنقد الأولين المثاق لأصابت هذه النقمة من الاخرين لأنه إذا انتقم من الأولين بإبادتهم وإذا انتقم من الأولين بإهلاكهم فعندئذ لن يكون الآخرون فلذا قال فلولا فضل الله ماذا عليكم لأن فضل الله أصابكم أيها اليهود المدنيون ولأن رحمة الله أيضا ولأن رحمة الله تعالى نزلت بكم لأنه لو لم يرحم أجدادكم لما رحمكم أنتم تبعا لكم لأنكم ماذا منهم وهذا سبب ثالث ورابع إما أن يكون في الآية من الخطاب الضمني للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يأتي بعد الرسول معاملة لليهود إن اليهود ينقضون المواثيق إن اليهود لا يحفظون عهدا ولذلك انظروا إلى الآية تقول الآية أفكلما جاءهم لا التي بعدها أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون تعمل فعل المضارعة كأن الآية تقول إن هذا هو فعل الآخر المخاطبين يعني نقد المواثيق والعهود فليعتبر المستمعون المنسطون القارئون التالون للقرآن الكريم كأن الآية تشير من طرف خفي إلى أن نقد المواثيق خلق إسرائيلي والطبيعة إسرائيلية لا تختلف ما اختلف الليل والنهار وشيء لا يتبدل في بني إسرائيل ما تبدل الليل والنهار فكأن الآية تنادي من طرف خفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين هؤلاء هم اليهود ثم توليتم من بعد ذلك فمن يصمع بعد أن يحفظ له اليهود عهدا ومن يؤمن بعض أن يرعى اليهود له ميثاقا من يؤمن ومن يطمع الآية نادي على هذا بما جعلته خطابا لمن ليهود المدينة كانها تقول يهود المدينة كيهود من موسى عليه الصلاة والسلام هل يستقيم عندكم فرق ولذا جعل الخطاب لمن ليهود المدينة لكي يقول لا فرق بين أولئك وأولئك وهذا سبب رابع وسبب خامس كأن الآية تقول اليهود هم اليهود واليوم هو الأمس وغدا هو اليوم والذين يطمعون أن تكون هناك أن يختلف يوم اليهود عن أمثهم وأن يختلف غد اليهود عن يومهم هم مخطئون لذا قال ميثاقكم عليكم أنتم كنتم كأنه يشير بهذه الضمائر إلى أن اليهود هم اليهود وأن اليوم كأمس وأن غدا كاليوم لا فرق نعم فتقول الآيات وإذ أخذنا ميثاقكم وهنا سبب سادس ميثاقكم لأن الميثاق لم يزل باقيا ما هو الميثاق قيل لم يزل باقيا لأن الميثاق هي التوراة والتوراة لازالت في ماذا مع بني إسرائيل المخاطبين في المدينة إذن فلم يزل هناك خطابا بالميساق ولم يزل هناك ميساقا من رب العالمين فلذا جاءت الضمائر بأسلوب الخطاب كانها تقول إذ أخذنا ميساقكم بما أنزلنا عليكم التوراة أنتم أيضا فيقول رب العالمين وإذ أخذنا خذنا عظمه نا الدل على الفاعلين وناء الدل على الفاعلين التي فيها معنى العظمة وهنا العظمة ترد لأنه موضع ميثاق وعهد مع الله سبحانه وتعالى فلذا استعملنا التي فيها معنى العظمة ميثاقكم وهنا سؤال لماذا قال ميثاقكم جعله مفردا مع أنه أخذ الميثاق على من على أمة عريضة من بني إسرائيل لماذا لم يقل مواثيقكم جعله ميثاقا واحدا وليست مواثيق لأسباب الأول لأن الميثاق في أصله واحد وهو ماذا لا تعبدون إلا الله، فكان مساق واحدا من هذا الاعتبار، أو أنه مساق واحد باعتبار أن المساق هنا هو هو التوراة والتوراة واحدة، فلذا استعمل الإفراد لأن المساق واحد هي التوراة أو هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو هو عبادة الله وهذه وإن كانت مواسيخ لكنها تنتهي لشينه فالتوراة تدعو إلى عبادة الله ولا سبيل لعبادة الله إلا بالإيمان بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم فكل هنا ما سمي من نتاق فهو ينتهي إلى مساق واحد ولذا اختلف أهل العلم ما الميثاق الذي أخذاه الله على بني إسرائيل هاهن؟ فريخ يقول لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية يقول التوراة وهذا القول الثاني أقوى التوراة أن يعملوا بما في التوراة لماذا؟ لأن الميثاق في اللغة هو العهد لكن ما الفرق بين الميثاق والعهد ما الفرق بين المساق والعهد وهذه الجائزة بين هدين قول والعهد يكون مكتوما لا ما هو العهد في تأكيد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستقيم هو فعلا أشد لكن بيلي وجه الشدة هو قولك أشد صحيح بدأني ربنا قال إيه أخذنا كلمة أخذنا فيها معنى ماذا الشدة والقوة ولذا قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى فإن أخذه أليم شديد فالميثاق أشد لكن كيف أشد ولا ممكن أن يكون الأعلى الهد، آه، آه، الوساق، الوساق اللي هو الشد والرباط، أيه، ولا عهد برضو نفس المعنى، والعهد من عند الله. أيه. اقتربت لا لا لا اقتربت طب ما هو العهد بين الطرفين لا ضاع الجواب ها ايه هو نعم في توثيق وشدة وقوة لكن ما الفرق يبقى الفرق بينهم ها لا لا لا لا والعهد طب ما هو برضو بعدم النفض هنا بعدك عادة عشان تنقضه لا الفرق ان الميساق مفوش اختيار العهد في اختيار لما يكون في عهد بين اثنين بيبقى في اختيار منين لكن اخذنا ميساقكم بماذا بغير اختيار ولذا ستجد انه اخذ عليهم الميساق بماذا برفع الجبل ولانها اخذت لغة من الوساق والوساق مفوش اختيار لان فيه شد في رباط في توسيق فشد فشدوا الوساق لنملأ اختيار لهم فالفرق فقال ميثاقكم والميثاق الاختيار فيه ولذا أخذ الله عليهم الميثاق قترا وقهرا وإلزاما وشدة وإنما العهد وإنما العهد لا يكون إلا عن اختيار لأن العهد يكون بين سنين في اختيار تعاهدني أعاهدك أنا أختار وأنت إيه وأنت تختار لكن المساق ما فيهوش ماذا ما فيهوش اختيار فقوله وإذا خذنا ميساقكم قلت وأبهمت الصورة الميساقها هنا ولم تعين لماذا لم يأتي تعيين المساب وإذا أخذنا مساق كذا وكذا من بني إسرائيل قلت ولم تأتي ولم يأتي في الآية تعيينه إما أن يكون قد جاء تعيينه بالآية الأخرى والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا وإذا أخذنا مساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالد المسانة وإما أنه لا يحتاج إلى تعيين لأنه معلوم مساق الله هو العهد بعبادته وطاعته والإيمان به وبأنبياءه ورسله ونكت في أنه لم يتعين من أن بني إسرائيل ينقضون كل ميساق ولذا لم يعين لأن لو عين ميساقا يمكن أن يتباضل إلى الزين أنهم يوفون بماذا بغير من العود والمواسيق ولكن لما لم يعين، إشارة إلى أنهم لا يلتزمون أي ميساق ولا يوفون بأي عهد قلت وهنا نكتفي أنه لم يتعين إشار إلى أن ابن إسرائيل لا يوفون بعهد ولا يرعون ولا يؤمنون بمثاق ولذا قال تعالى أفكلما عاهدوا عهدا كلما عاهد يعني كل عهد نبذاه فريق منهم يعني نبذاه زال السم يقول الثمرة وعمل النوايا كده يلقيها وراء ظهري. وشوف قوله فريق منهم كلمة فريق تطلق على ماذا؟ على الكسرة فريق الكسرة الكسرة من بني إسرائيل. قال تعالى وإذا خذنا ميسا ورفعنا فوقكم الطور وفي قول ميساقكم معنى آخر أنه ميساق خاص ببني إسرائيل لأنه قال ميساقكم أنتم والمساق الخاص ببني إسرائيل من دون الخلق إما أن يكون التوراة لأن الميساق هو العهد وبنو إسرائيل يطلقون على التوراة ماذا؟ العهد وإما أن يكون المساق هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبن إسرائيل قبل بعثته كانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يقولون لهم سيأتي رسول ونؤمن به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وإما أن يكون الميثاق والرسول عليه الصلاة والسلام لما طولبوا من بالإيمان به وكانوا يستفتحون على الذين كفروا وهذا الوجه ينصره أن الضمائر جاءت لماذا؟ للخطاب قلت ولا يمنع حمل الآية على هذا وجاك وتلك بلاغة القرآن يقول الله تعالى وإذا أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الثُّورِ آية البقرة تقول رفعنا آية ولي عمران آية الأعراف تقول نتقنا فما الفرق رفعنا نتقنا الجبل فوقهم كانوا ظل فما الفرق إذن أوه. نتقنا ايش اه اقترفت وما هذا الجواب اذاك الله اه نتقنا نعم غير موجود لا كان موجودا نتقن الجبل بدليل الآية الثانية قالت إيه الطور والطور جبل معلوم لا ما بمعنى واحد عندنا أصل لغة ويقول الأصل عدم الترادف يعني يعني كل كلمتين لابد أن يكون بينهما ماذا اختلاف في المعنى اللي هو ما يسمى في اللغة الترادف فهمت طيب فما الفرق إذن وما جرى لكم هذا اليوم دعوني أتساءل نعم لا هو هو واحد نتقنى الشدة اقترب هاي اقترب أكثر اه. شدة في ايه من لا أوه. خلعنا هذا هو الجواب الرفع ما فوش خلع فهو أولا نتقه يعني خلعه نزعه من الأرض لأن الجبال مسبة فيه في الأرض والجبال أوتادة ففي قوله نتقنا معنا وهو نزعنا وهذا من عظم الآية التي رأى بنو إسرائيل, بني إسرائيل. أو التي رأت بنو إسرائيل قلت وقوله في الأعراف نتقن أي نزعنا أي نزعنا نزعا لأن الجبل وتد لأن الجبل وتد كما قال تعالى والجبال أو تادة وأما قوله رفعنا فلا يشتمل على هذا المعنى النزع والاقتلاع ليس في الرفع معنى النزع والاقتلاع إنما نتقنا في معنى النزع وماذا والاقتلاع فلقد تمت للجبل ثلاث عمليات الأولى النزع والثانية الرفع والثالثة كأنه إيه ظلة كأنه ظلة فيقول تعالى ورفعنا فوقكم الطور وهنا سؤال أليس في رفع الطور إكراها لهم إكراها لهم على الميثاق وترهيبا لهم على الإيمان كيف والله تعالى يقول لا إكراها في الدين قلت وإنما رفع الجبل كان بعد أغذي الميساق فلم يأخذ عليهم الميساق إكراها أو كرها وإنما جعل رفع الجبل فوق رؤوسهم ترهيبا لنقض الميساق ووعيدا ولذا قال بعد فلولا فضل الله عليكم ورحمةه، فيقول تعالى ورفعنا فوقكم الطور، والطور معلوم، وهو جبل في سيناء، له شهرة ومعرفة وفضل، فقال ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة قوله خذوا ما آتيناكم بقوة هو أمر لهم أن يتمسكوا بالكتاب بقوة كما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وما معنى القوة هنا؟ أي خذوا ما آتيناكم بشدة والشدة تتعين أحياناً في التمسك بأوامر الله وما كان دين عمر رضي الله عنه إلا من إلا دين رجل شديد شدة فبقوة يعني بشدة وبقوة يعني لا مهادنة ولا موادعة في أحكام الكتاب بشدة يعني لا تهاون ولا تكاسل بشدة يعني لا تأخر ولا تمهل هذا هو معنى القوة خذوا ما أتيناكم بقوة يعني لا تتمهلوا لا تتأخروا ولذا قال تعالى واشارعوا وقال تعالى واشابقوا وقال تعالى فاستبقوا الخيرات ووصف الله تعالى المنافقين بقوله ولا وليأتون الصلاة إلا وهم قسانا يبقى لا تتكاسل ولا تتمهل ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أمر الصحابة أمرا فتأخروا فغضب لذلك غضبا شديدا وقال ما لي إذا أمرت الناس بأمر ما لي إذا أمرت الناس بأمر تأخروا عنه وغضب لذلك ولذا تضيع أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسويف والتمهل وما قصة كعب ابن مالك إلا موعظة في هذا أكيد لأن ما الذي أصاب كعبا الذي أصاب كعبا وما أصابه إلا بماذا إلا بالتسويف قال أتجهز غدا ألحقهم بعد يوم أو يومين فما زال الشيطان يقعد به حتى مضى الجيش إلى تابوك وتخلف كعب إبا بقوة لا تمهل ولا تأخر ولا تسويب بقوة يعني بشدة ويضيع الدين عندما يتتبع الإنسان ماذا؟ الرخص ولقد قالوها من تتبع رخص العلماء ماذا؟ تزندق شوف لو رجل دينه مبني على رخص العلماء أبو حنيف قال النبيد مش حرام يبقى مروح البيت شايل إزازة حمره وهو ماشي مالك قال لحم الكلاب لا يحرم أو المالكية يبقى ما فيش مشكلة وهو ماشي يذبح له كلب أو كلبين وهكذا عد ما شئت أن تعد عند آل العلم قطرات البول عند الأحناف لا تنقذ الوضوء ما في مشكلة وعند المالكية كذا وعند الحنابلة كذا طين الأرماني لا يفتر في الصيام يبقى إذن يكون له اثنين كيلو طين في الصيام ما في مشكلة لك من تتبع رخص العلماء تزندق نعم واليوم قام فينا تيار مر يدعو إلى هذا باسم التيسير تيسير الدين وهذا الطيار له وجود قوي دعويا وفضائيا وله وجود قوي أيضا منبريا صار يتكلم ويسمع له والناس يؤمنون بما يقول وهذا كل مبني على هذا الترخص أذكروا عمر في دينه لماذا هو عمر وقد يقول قال النبي كان يأخذ بأيسر الأمرين الأمرين ما لم يكن إثما الأمرين ما كان مشروعين يعني مثلا يتوضأ يلبس الخف يأخذ أيسر الأمرين يعني يمسح على ماذا يمسح على الخف كده أخذ بأيسر الأمرين أيسر الأمرين يعني يتوضأ مسح الرأس مرة واحدة وممكن ثلاث مرات يمسح مرة أي صار الأمرين أي صار الأمرين تأخير العشاء مستحب فيقدمه هذا أي صار الأمرين مش أي صار الأمرين يكون ما بين سنة وبدعة مش أي صار الأمرين يكون ما بين حلال وحرام مش أي صار الأمرين يكون بين دليل شرع وقول إمام هذا ليس بأيسر الأمرين نعم فدين أقوام قائم اليوم على تتبع الرخص رب العالمين يقول خذوا ما أتيناكم بقوة وفي ذلك جاء الحديث يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف نعم الضعيف فيقول خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه قوله ما أتيناكم هذه مسألة أخرى ما هنا مصدرية يبقى خذوا كل ما أتيناكم ليس في الدين لباب وقشور خذوا ما أتيناكم وقوله ما مصدرية تفيد العموم والشمول فالله يأمر بني إسرائيل أن يخيم الدين كل الدين ولذا قال في الكتاب ادخلوا في السلم كافة وقال في آخرين الذين جعلوا القرآن عضين قسمة وقال في يهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لأن اليوم عندنا قسمة للدين أقول لك عم الشيخ دي كلها شكليات ظواهر أنتم مش فاهمين الدين تتمسكوا بالأمور الظاهرة هذا ليس الدين الدين في القلب وستأتي هذه المسألة بعد قليل إذن قولوا ما أتيناكم يعني كل ما أتيناكم فليس في الدين قسمة ولننظر إلى عمر وهو يموت ويدخل عليه الشاب مسبلا فماذا قال عمر للشاب المسبل قال ارفع ثوبك ما تقول يا عمر إنك تموت ما تقول يا عمر نكت تستقبل أجلك ما تقول يا عمر وأنت مطعون وردوا ارفع ثوبك فإنه أتقل ربك وأنقل ثوبك يبقى عمر ليست عنده هذه القسمة قلت وهذه القسمة مبنية على فرضية أو على أصل فاسد ما هو الأصل الفاسد التي انبنت عليها هذه الفرضية هو المفارقة بين أعمال الظاهر وماذا والباطل فقال تعالى خذ ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه أول أمر خذوا بقوة الأمر الثاني اذكروا كلمة الزكر هنا فما الزكر اذكروا ما فيه وقبل أن أغادر هذه الآية الآية تقول بقوة فاتني أن ننبه على الباء ها هنا باء المصاحبة كأنه يقول كن شديدا في دينك كن قويا في دينك أول الأمر وآخر الأمر لأن الباء باء ماذا باء المصاحبة فلا تفتح عليك باب العذر فعلا وباب العذر الذي يفتحه المسلم على نفسه إنما يفتح باب تتاهل وباب ضياع يقول لك انت معذور يا أخي لسه شاب قدامك العمر وآخر يقول انت معذور تعمل الدنيا صعبة والحياة شديدة والمطالب كثيرة وثالث يقول يا أخي أنت معذور من تطول عمرك بتصلي ومش عارف ما مدرش حاجة ورابع يقول وهكذا قائمة الأعذار هذه قائمة لا تنتهي حتى يسول الإنسان لنفسه الشر والفساد فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله قتله بإيه بالعذر سولت له نفسه فيقول خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما معنى الذكر الذكر كلمة ترد لعدة معاني الذكر كلمة فيها معنى الدراسة والحفظ يبقى إذا لا تتعبد إلا عالما فقيها ولذا يقول تعالى ويحيى من حي على بينا فالمؤمن على بينة من ربه وأنت تقرأ في القرآن الكريم ولا الضالين من الضالون قوم عبدوا الله على جهالة يبقى إذا نذكروا يعني تعلموا ودرسوا نعم تعلموا ودرسوا ومن هنا يقول ابن القيم من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها كلمة واذكروا فيها معنى آخر الذكر عمل من أعمال القلب وهو ضد النسيان إذا أنت دائما أنت دائما في تذكرة لأنك إنسان أنك تنسى وفعلا وأنا أذكرها من نفسي تجربة كلما الإنسان يحاول أن يتذاكر شيئا من الشريعة ولو كانت صفة الصلاة صفة الصلاة التي هو على علم بها منذ أكثر من ثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين سنة وهو يعلمها كلما تذاكر يجد ماذا؟ يجد علم. كلما كل تذاكر يقف على جهل سابق. ومن هنا التذاكر شيء مهم. ثالثا وذكر يعني باللسان وهذا أصل الكلمة. يبقى الذكر إما أن يكون بالقلب أو أن يكون بالعقل أو أن يكون باللسان. ما في ذكر بالأبدان. ذكر الأبدان ذكر الحركة والاهتداز والتمايل هذا ليس ذكرى لأنه ليس في كلمة الذكر معنى الحركة ويقفى أن تعلم أنها بدعة يهودية مرة ولذلك سموا يهوداً له لأنهم كانوا يتهدون عند قراءة القرآن يعني يتعرقون ويهتزون فقوله واسكر ما فيه فيه معنى حسن كأن أصل العمل بالكتاب أو أصل العمل بالمواسيق والعهود والكتاب هو الزكر والتلاوة وهذا في الآية ذكر أو إشارة إلى فضل الذكر وأن أصل العباد الزك، نعم أصل العباد الزك، وأقم الصلاة لذكري أفضل الحج العج والسجل هو الذكر التلبية قلت قولوا تعالى واسكروا ما فيه عوضا عن المطالبة بأحكامه فيه إشارة إلى أن أصد قيام أحكامه هو الذكر فعلا متى تعمل الأمة بالقرآن عندما تجلس الأمة لماذا أو عندما تقوم الأمة بحق القرآن ذكرا وتلاوة هتقول لي ما احنا بنذكر وابنقرأ لا لا تعد هذه قراءة ولا تلاوة قراءة المآثم وقراءة الاصطباحة وقراءة التطريب وقراءة الأجر والمأكل هذه كلها ما تسميها قراءة حتى من نحسن بهم ظنا حسب من القراءة ماذا إنه قرأ جزئين وتلاتة في اليوم لكن أين التدبر موضعا من هذه الأجزاء الثلاثة لا شيء يبقى إذن كلمة الذكر فيها معنى التدبر لا يتحقق فيه معنى الذكر إذا كان في تدبر وإذا كان في ماذا وإلا إذا أن يكون فيه عقلا لأحكامه عقلا لكلامه هذه حقيقة الذكر لأن الذكر لا يقوم إلا بثلاثة أشياء بالقلب باللسان بالعقل فهما ودراسة كأن أصل قيام أحكام الدين في الذكر قلت يشهد لهذا أن الله تعالى أقام العبادات والطاعات ذكرا له كما قال واسقروا ما فيه واسقروا ما فيه لعلكم تتقون أشهد أن إله الآن على المعاني التي في قوله تعالى واذكره وهي خمسة الأول قوله واذكره في إشارة إلى أن أصل الدين هو الذكر وأصل العبادة الذكر ولذا قال تعالى وأقم الصلاة لذكره قلت فهي صلاة بقدر ما تشتمل على ذكره على ذكر الله، ولذا يقول تعالى في صلاة المنافقين، ولا يذكرون الله إلا قليلا فهي باطلة فاسدة. واحد وأسباب بطلانها أنه لا يتحقق فيها ماذا؟ مقصود الصلاة وغاية الصلاة من ماذا؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانوا يشبهون صلاة أبي ريرة بصلاة النبي لماذا؟ قالوا كان يعلمنا عشرة تسبيحات في الركوع وعشرة تسبيحات في السجود. إذا فكلما اشتملت على ذكر كلما تحقق فيها معنى ماذا العبادة. ولذا يقول في الحج أفضل الحج العج والسج. عج والسج يعني التلبية والذبح. ما تشمل الحج على هذين؟ الزبح والنحر والتلبية فهذا أفضل الحج من أن تأتي حجا لا زبح فيه هو الإفراد أو من أن تأتي حجا لا تلبية فيه كالحج ماذا؟ كالحج السريع يذهب إلى عرفة يجلس ساعة ثم يمضي إلى مجدلفة ثم يعود إلى بيته في 24 ساعة ومن هنا كان الصحابة في الحج يلبون حتى تقطع ماذا؟ حناجرهم يبقى إذن هذا أول معنى مستفاد من أنه قال واسكروا وعملوا بما فيه فاستعمل مفردة الذكر عوضا عن مفردة ماذا؟ العمل والإلجام ثانيا ويشير بذلك إلى فضل الذكر وأن أعظم فضائله أن الذكر يعين على العمل بلن تعمل بما أمرك الله إلا بالذكر فعلا الإنسان يستمد قوة بدنية من, من الذكر. لأن الزكر قوة للقلوب وقوة الأبدان في قوة القلوب ألا بذكر الله تطمئن قلوب نعم لذا كان بعض السلف يبدأ يومه بالذكر ويقول في أن هذا الذكر هو قوته ومتى أصبح بلا ذكر يقول سقطت إيه؟ سقطت قوتي والعالك ترى أن من الأمور التي تهون على بعض العمال الذين يعملون في الأعمال الشقة كأعمال البناء هو ما يكون على ألسنتهم من الرجز وماذا والزكر وثالثا قوله واسكروا فيه معنى التدبر والحفظ والدراسة كأن الآية تطالب بالعم بالعلم قبل ماذا قبل القول والعمل لأنك تذكر يعني تدرس تتدبر تفهم فكأن الآية تقول العلم قبل القول والعمل ورابعا الذكر عمل قلبي وأصله الذكر عن ضد النسيان وفي ذلك إشارة إلى وجود علاقة بين الظاهر وماذا والباطل خلافا لمن يدعي مفارقة الظاهر الباطن ويروي الحديث لك ولكن ينظر إلى قلوبكم ويسرق الحديث السرقة ويأكله أكلا مع أن الحديث الظاهر يقول وينظر إلى قلوبكم وماذا وأعمالكم إلى قلوبكم فقط إلى قلوبكم وأعمالكم هكذا الرواية فعل من مسلم خامسا وفي قوله تعالى واذكروا ما فيه إشارة إلى شرط العمل بالظاهر وهي موافقة الباطن فقال تعالى واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لعل هنا قيل أنها للترجل وقيل للتعليل رب العالمين يعلم لماذا أخذنا ميثاقكم لماذا اذكروا ما فيه لماذا خذوا ما أتيناكم بقوة التعليل لعلكم تتقون إشارة إلى أن الطاعة إلى أن الطاعة غايتها الطاعة أخرى وأن غاية الطاعة الكبرى هي تقوى الله سبحانه وتعالى ولذا كل طاعة لا يحصل الإنسان منها هذا المعنى هو تقوى الله أي خوف الله فليعلم أن هذه الطاعة عليه لا له قال لعلكم تتقون ولعل هنا للتعليل فكأن التقوى هي غاية ما سبق كله فقال ثم توليتم والتولي هو الإعراض ولكنه لا يطلق لغة إلا على الإعراض المحسوس الإعراض بالبدن ثم استعمل للإعراض ثم استعمل للإعراض المعنوي إعراض المعنوي هو إعراض ماذا؟ إعراض القلب وكأن الآية تشير إلى أن إعراض البدن من إعراض القلب. فعلًا من ذلك العامة عندهم كلمة تقول بعيد عن ال عن العين بعيد عن قلب. وفي ذلك إشارة إلى علاقة الظاهر بماذا؟ بالباطن. فلما كان الإعراض بالبدن كان الإعراض بالقلب. فعبر عن إعراض القلب. بما يستعمل في اللغة حقيقة في إعراد البدن، فقال ثم توليت من بعد ذلك. وفي قولي ثم توليت معنى حسن، لأن التولي أو الإعراد لا يأتي إلا بعد امتسال، فبنوا إسرائيل امتسلوا ثم تركوا. فلماذا؟ مع أنه قد حصل منهم الامتثال أولاً، لأن الله قال ثم توليتم من بعد ذلك. فلماذا حصل منهم الإعراض بعد الامتثال؟ السبب أن الله تعالى قال لهم خذوا ما أتيناكم بماذا بقوة. فلما لم يحققوا في الامتثال هذا الشر وهي القوة والشدة حصل منه التهاون والتكاسل والتهاون والتكاسل يجر إلى ماذا؟ إلى التولي والإعراض ومن هنا أعلم أن دينك لا ينسحب منك أو لا يفلت منك مرة واحدة وإنما ينسحب منك بالتهاون بالتكاسل بالتأخر نعم وانظر في حال من كان على دين ثم انتكس فإنك لا تراه ينقلب مرة واحدة إنما الانتكاس يدخل في ماذا؟ أولا في سنة ثم من بعد السنة يدخل في فريضة وواجب ثم يأتي بعد ذلك فينتقل إلى ركن وإلى شرط حتى يضيع كل شيء فإذا امتثال بني إسرائيل حدث ثم الإعراض أولا لأنهم لم يلتزموا شرط الله في الامتثال وهو ماذا بقوة بشدة فحصل الإهمال التفريط التكاسل المداهنة ثانيا لأن بني إسرائيل وإن امتسلوا فإن عوامل الإستباد قد افتقدوها عوامل الثبات. رب العالمين الوضبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. كأنه يقول لم تستطيع أن تذكر ربك غدوة وعشية. لم تستطيع أن تعبد ربك ليلاً نهاراً إلا ماذا؟ أن تكون مع الذين يدعون ربهم. وفي الحديث الزئب لا يأكل من الغنم إلا قاصية. يبقى هذا عامل من عوامل ماذا؟ من عوامل الثبات. إذا امتسلوا ثم عرضوا لافتقاد بني إسرائيل لعوامل الثبات. ومن أهم عوامل الثبات الصحبة والهجوم. ثالثا لأنه لا صبر لبني إسرائيل. وهنا السؤال كيف يصبر الإنسان على العبادة؟ كيف يصبر؟ الإنسان على العبادة والطاعة إن الإنسان بحاجة في عبادة وطاعة إلى زاد هذا الزاد يصبره هذا الزاد يملأ قلبه يقينا أو سباتا وخير الزاد في هذا سير الأولين وكذلك نقصت عليك من أنباء الرسل, الرسل ما نثبت به فؤادا ما نسبت به فؤادك ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد أسوة دائما في من؟ في موسى فبن إسرائيل لا صبر لهم وهذا ظاهر لن نصبر على طعام واحد إلى آخر رابعا لأنهم لم يلتزموا شرط العمل بما أمرهم الله وهو واسكر ما, واسكر ما فيه يشوفوا السلف كانوا يقرؤون الآية فيبادرون إلى العمل بما فيها إيما من أين كانوا يستمدون العمل واستبات عليه من الزكر ابن عمر يقرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تعبوا فقال أين أنا من هذه الآية ما رأيت نفسي يوما في هذه الآية فذهب فأعطق نافعا ونافع هذا قدر بسني عشر ألف دينار ذهبه وهو تلميذ عبد الله بن عمر النجيب بل هو الذي كان الباب لعلم عبد الله بن عمر فليست هناك رواية في الغالب إلا عن طريق من نافع عن ابن عمر ولذا تسمى هذه السلسلة عند أهل العلم بالسلسلة الثهبية مالك عن نافع عن ابن عمر إذا الإنسان يستمد هذا من ماذا من الذكر ويستمد الصبر على العبادة من سير الأولين ويستمد استبات على العبادة من عوامل استبات من صحبة آل الإيمان نعم فقال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فبالفضل والرحمة هاهن قال طائفة من المفسرين فضل الله أنه قبل توبتهم أو وفقهم إلى التوبة ولست أجد في الآيات أي إشارة إلى وجود توبة من بني إسرائيل هل تجد هذا؟ ليست هناك إشارة ثانيا إن الله تعالى يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته فما الفضل هنا؟ الفضل هنا مطلق لأن الفضل مفرد والمفرد إذا أضيف أفاد العموم والشمول يبقى إذا لم يكن فضلا واحدا إنما كانت ماذا فضائل لأن المفرد المضاف للعموم والشمول لأنه قال ولولا فضل الله فإذا فضل مضاف إلى الله إشارة إلى عموم الفضل فليس فضلا واحدا والفضل لغة في معنى الزيادة من التفضل سبحان الله ولذا نقول عاملنا بفضلك لا بماذا لا بعزلك فالفضل لغة في معنى الزيادة فانظر إلى عفو الله سبحانه وتعالى وقيل أن الفضل أن الله لم يعاجلهم بالعقوبة لنفس فضل لأنهم بما تولوا وأعرضوا قد استوجبوا ماذا عقوبة رب العالمين وانظر إلى قوله عليكم تشعر كأن الفضل ماذا ظل أسبغها الله ماذا عليهم لأن قوله عليكم فيها معنى الإسباغ يعني كأن فضل الله تعالى عمهم جميعا ولم يتأل خلف أحد منهم في فضل الله لأن قوله عليكم في اللغة فيها معنى الإسباق ثم يقول ورحمته أشوف بعض الفضل ماذا؟ رحمة قبل إيه؟ لأن الإنسان إذا كان على فضل يبقى مهددا صح ولا لا؟ خائفا خائفا أن يضيع من بين يديه هذا هذا الفضل وهذا مما يكرب علي هذا الفضل ويذهب بلا الزد نعم وذلك الإنسان كلما كسر نعيمه كلما كسر ماذا قلقه وإيه واضطرابه وذلك تجد أمراض القلق والاضطراب عند من عند أهل النعيم وأهل الفضل وأهل السراء ليه عايش مهدد خايف. فجاء بقوله ورحمته كأن قوله رحمتي بشرة للمستقبل أن هذا الفضل يدوم ولا ينقض لأن كلمة الرحمة في اللغة العربية تأتي لما يستقبل ولا تأتي عما ماذا عما مضى ومن هنا قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ما أليس من عفو الله ليه لإن العفو يبقى على الشيء الذي الذي مضى فبالمستقبل يا رب فرحلهم لا تقنطوا من, إيه؟ من رحمة الله فكأن بقوله رحمة توعب الماضي عطوا والمستقبل ماذا فضلا ورحمة فجاء بذكر الرحمة بعد الفضل ليحفظ لهم ما هم عليه من الفضل وأنه لا يضيع فقال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين قوله من الخاسرين من هنا اسم جن وقوله الخاسرين اسم فاعل واسم الفاعل في استغراق استغراق الخسارة للدنيا والآخرة فليست خسارة قاسرة على الدنيا وفقط وإنما خسارة في الآخرة أيضا وبهذا انتهى تفسير الآيتين ولكن يبقى التعليق وأول ما أقول من تعليق أولى هذه الآيات عوامل السباب لأن الله تعالى يقول عن بني إسرائيل ثم توليتم من بعد ذلك وقلنا بأن التولي والإعراض لا يكون إلا بعد ماذا بعد تمسك وامتثال فما الذي حدث ما الذي حدث ولحن بحاجة إلى كلمة في عوام الاستبات إنها مهمة لأنه ما أكثر الفتن في هذا الزمان وما أكثر ما يسقط من المسلمين في هذه الأيام وقد كان بيننا وفينا طائعون مؤمنون بل كان بان بيننا وفينا من يتقدم علينا شرفا وفضلا ودينا وإيمانا وعلما فأينهم افتقدناهم نعم افتقدناهم ولا أقول ماتوا وإنما ماتت قلوبهم وما ماتت أبدانهم فلماذا إن أكبر عامل من عوامل الثبات إخوة الإسلام هو الصحبة ولذا قال الله واصبر نفسك تعمل كلمة واصبر يبقى الصبر على العبادة لن يكون إلا بصحبة مؤمنة تقية ولذا قال يدعون ربهم بالغداة وقال له ولا تعد عينك عنهم ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم وما مفتون إلا بصحبة سوء وما مؤمن تقي إلا بصاحب رضي والمثل في عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والمثل في عمر ابن عبد العزيز فإنه الخليفة الراشد أو الزاهد وما زهده ورشاده إلا لصحبة تقية هي رجاء وما رجل مفتون إلا بصحبة سوء والمثل في المأمون الذي ضاع وضيع الأمة في فتنة صماء بكماء عمياء والسبب الثاني أو العامل الثاني من عوامل السبات هو الأسوة والقدوة الإنسان مننا لا يستطيع أن يعيش في حياته إلا بعزاء وإلا بأسوة وقدوة الخنساء لما ما تأخوها ولم يكن صخر ككل أخ فأين وجدت الخنساء عزاءها وكيف أن الخنساء الخنساء كف ببكاءها وقفت عيناها قالت لولا كسرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفس وبهذا كان يثبت الله نبيه فيقول وصبر كما صبر قل العزم من الرسل وفي الآية الأخرى ما نثبت به هو آدم وعامل ثالث إخوة الإسلام من عوامل الثبات ألو هو العلم والعلم عد من أقوى الأسباب لما تعبد ربك على علم على بصيرة تعبد ربك على فهم على بين ففي هذا السبات لأنك بهذا العلم تقف على الأرض استابتة التي لا تمين فهذه الكلمة الأولى أما الكلمة الثانية إن الآيات تقول واسكروا أو خذوا ما أتيناكم بقوة يعني شدة وأرجو هنا أن نفرق بين الشدة والتكلف والتعمق ولا يكون معنى نهي الإسلام عن التعمق أن نذهب إلى الرخص وإلى ما يدعونه عصرنة الإسلام وإلى ما يدعونه التيسير والتخفيف، لأن دائما نخرج من إفراد إلى تفريط، دائما نخرج من الإفراد إلى التفريط. لكي لا اكون مكفرا اتحول الى مرج ولكي لا اكون مرجيا اتحول الى مكفر افراق ولذلك ما ظهرت بدعة في الاسلام الا وظهرت على اسارها بدعة اخرى فبدعة الخروج تكفير يعني والخوارج ظهرت على اسارها بدعة ماذا الارجاء، كذلك لما ظهر فينا طائفة من الدعاء مشددين متعمقين متكلفين ظهرت الطائفة اخرى من الدعاء من متساهلين مضيعين مفرطين والله تعالى قال وكذلك جعلناكم امة ايه امة وسطة فلا تتبع الرخص باسم تيسير الاسلام يبقى السبحة مش بدعة مش مشكلة يبقى المسلسلات الدينية شيء طيب وكويس ما في مشكلة يبقى مش عارف ايه ما في مشكلة يبقى المرأة ممكن تتقدم وتترقص ما في مشكلة باسم التيسير والتخفيف يبقى حرام حلال على مذهب الاحناف ما في مشكلة يبقى الكلاب حلال على مذهب المالكية ما في مشكلة هذه رخص وفي المقابل فريق متعمق لماذا لا نأكل الجتوه لأن البيض اللي جاء منه الجتوه مش عارف جاي منين وتضيع الأمة ما بين مفرط وماذا ومفرط. أين وسطية الإسلام ولازلت لا أنس هذه النصيحة التي قدمها لي أحد أكابر أهل العلم عندما شكوت له من طائفة من المتعمقين والمتشددين فقال هاي لكي أكون لكي لا أكون مكفرا أتحول إلى مرجئ ولكي لا أكون مرجئا أتحول إلى مكفر أين وسطيته أهل السنة لا إلى المرجئة ولا إلى المكفر الأصل في الناس ماذا الإسلام وأن الإسلام اعتقاد وقول وماذا وعمل هذا هو الدين بكل سهولة ووضوح يبا الآية عندما تقول لنا خذ ما أتيناكم بقوة تدعون إلى التمسك بالدين بشدة بقوة ولكن من غير تعمق ولا ماذا ولا تكلف ولذلك لما جه النبي عليه الصلاة والسلام يضرب حتى الجمار في الحج قال بمثل هذه بمثل هذه فرم. لا للتكلف ولا للتعمق اليوم يضرب بالأعزية ويضرب بالأخشاب ويضرب مشاعر اه والله في ناس بتضربه وفي واحد بيجيب معه احجار مخصوصة وزمدمة ما كل هذا التكلف الدين لا يعترف بهذا وهذه المسألة الثانية المسألة الثالثة لا لقسمة الدين الى قشر ولباب او لا لمفارقة اعمال القلب لاعمال الجوارح إن إحنا عندنا طائفة اليوم تقول لك يا أخي الدين في القلب وطائفة أخرى تقول لك لا لا قضية دي تمسك تشكليات ده ظواهر إنما الدين مش كده الإسلام كما قال الله تعالى دخلوا في السلم كف ليس لك منصب تقسيم الدين إلى قسمة قشر ولباب أو إلى قسمة مهم وأهم ولذلك لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال يا إمام أريد أن أسألك مسألة صغيرة فقال مالك قبح الله رأيك هل في ديننا صغير؟ وقد قال تعالى إن سنلقي عليك قولا سقيلا كل ما في ديننا عظيم السواك دين عظيم كالصلاة وإن كانت الصلاة أعظم في الدين مكانة لكن استواك دين نعم دين لأنه يقول في استواك مرضات مرضات الرب مرضات الرب تقصير السوب دين لأنه يقول ما تحت الكعبين ففي النار ويقول من جرى سوب أو لا, لا ينظر الله إيه؟ إليه والصوم دين يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم إليه أما من حصر الدين في أركان خمسة صوم صلاة زكاة حج وأن سائر هذه الأمور شكليات من أعطاه الحق في هذه القسمة من أعطاه الحق في أن يجعل من الدين لبابا وقشرا ورب العالمين يقول في كتابه يدخلوا في السلم وقال لبني إسرائيل خذوا ما ما أتيناكم بقوة قوله ما يعني كل ما أتيناكم بقوة ومن عجب ان القوم اللي قسموا الدين الى قشر ولباب تجد عندهم اشياء عجيبة جدا قلنا دا مسائل دي مساء القشور اللحية قشور لكن المظاهرة دين وواجبة وفريضة اصلية يبا اللحية التي وجبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امرني ربي تصبح قشرا من الدين ومظهرية لكن لما نخرج في مظاهرة هذا دين لما نعمل زفة إسلامية هذا دين يبقى دم لماذا لا تكون الزفة الإسلامية قشرا ولماذا لا تكون المظاهرة قشرا من أعطاهم هذا الحق في هذه القسمة المر ورب العالمين يقول خذوا ما آتيناكم بقوة واسكروا ما فيه لعلكم تتقون ورأيت إلى عمر يقول للشاب ارفع سوبك شوف فلم يعتبر هذه المسألة قشرا وعمر يودع بها الحياة ناطحا ويقول للشاب أتقى لربك تقوى لله أنقى لسوبك صهار لسوبك هكذا يقول عمر رضي الله عنه وبهذا ينتهي الدرس السام والستون من دروسنا في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى ورأيتم أن الوقت قد ضاق علينا كثيرا فلا أستطيع أن أجيب على أسئلتكم ولعلي أجيب على بعضها بعد العشاء وأنا أقول لعلي حتى لا ألزم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم